وَقَدْ إِمْنَاهُ إلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورَةً أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرٌّ وَأَحْسَنُ مَقِيلَ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَانِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِ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 119. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا 110. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباة وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء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 111. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل 112. قال فرعون وما رب العالمين 113. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين 114. قال لمن حوله ألا تستمعون 115. قال ربكم ورب آبائكم الأولين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 111. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين 112. إن هؤلاء شرذمة قليلون 113. وإنهم لنا لغائضون 114. لجميع حاذرون 115. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم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 الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين 113. وإذا مردت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين 116. رب هب لي حكمه وألحقني بالصالحين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 وأزلفة الجنة للمتقين وبرزة الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكب فيهاهم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تَالَ اللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 119. كذبت قوم نوح من المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون 111. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون 113. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون.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 فَلَمَّا رَأَهَا تَهْتَزُكَ أَنَّهَا جَانُ وَلَمْ وَلَمْ يُعْقِبَ يَا مُوسَى لَا تَخَافِ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ